قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكن مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى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 وقالوا لولا يأتينا بأيات من ربي أَوَلَمْ تَأْتِجْ بَيْنَتُمَا فِي الصُّحُفِ الأُولَى وَلَوَأَنَّ أَهْلَكْنَا هُوَ بَعْذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا